نحن لا دوما نستعين و نمستعير و قرنا بالله شرورنا من يهد الله فلا مضل له و من يضل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ارشد سيدنا و ونفسي بتقوى الله عز وجل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنت قل الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأن تنسلون المؤمنون قال الله عز وجل في سورة طامع عن موسى عليه السلام قال أركس رخي صدري ويسر لي عمي وحلو العقدة من لساني أفضل قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارو ناخي اشتذ به أثري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونحرك كثيرا إنك كنت من رصيرا والحديث هنا حول قوله تعالى وأشرفه في أمري أي في النبوة بأن تجعله ربياً رسولاً كما جعلتني فأجاب الله دعاءه فقال قال قد ورتيت سؤلك يا موسى وقال في آية أخرى قال أصنشد عبدك بأخيك ففي هذه الآية إحسانٌ من موسى لأخيه هارون عليه السلام ورغبة منه أن يشتريك معه أخوه تشتغاك بالخير من أعظم أسباب مضاعفة الزواب وليل المراد لما في ذلك من القوة وشد الأزر وهذا ما حصل للمساء عليه السلام ولهذا قيل إن هذه أعمل شباعة في تاريخ البشرية فهذا هو معنى الآية وكما أن هذا هو معنى الآية فهي كذلك تشير إلى ما ينضغي أن تكون عليه العلاقة ولهذا سئل حكيم أيهما أحق إليك أخوك أو صديقك فقال أخي إذا كان صديقي فهذه الإجابة الحكيمة تشير إلى أنه ينبغي أن يكون الأخ صديقا لأخيه دون أن يكتفي برابطة الوخوة وإن كانت من أعظم الروابط والمتأمن في أحوال الناس وما يكتب في العلاقات عموما يلحق فتورا في علاقات الإخوة فيما بينهم وقلة في الكتابات التي تتعرض من هذا العنوان من العلاقات فالإخوة في كثير من الأحيان يميلون إلى طابع رسمية في علاقاتهم وربما مالوا إلى جانب مدية وربما كان بعضهم يحضر بعضا ولا يقضيه حفظ الاحترام والتقدير فيخصر الإخوة خسارة فاتحة يفوتهم الاجر والتازر والتعاون على مرافق الحياه ويفوتهم ايضا جوانب كثيره من السعاده والصداقه المؤسسه على الثقه والرابطه والقوه ويعتمدون اسرهم ووالديهم واولادهم من وتدقُّر العواطِب وتقدير الصغير الكبير ورحمة الكبير بالصغير وإنزاله للمنزلة مكانه لا إضافٍ وتشجيع المتباطِئ والمتكاسِل حتى ينهض بنفسه وأن يُكمِّل بعضهم بعضاً حتى يُسعدُوا نفسهم وأُسرهم وأن لا يجعلُون لضائلٍ فيهم مقالاً وإذا قُدِّرَ للإنسان أن يكون ذا شهرة أو علم أو جاهل أو مال أو نعم ذلك فيحسُر به أن لا ينسى نصِب إخوانه منه وأن لا يتطاول عليهم كما ينبغي لمن كان له آخر قد نال ما نال مما ذُكر أن يعيذُه على نفسه وأن لا يقف أمام طرحاته وأن يخبروا عنه ما يخبر عليه من نحف بر الوالدين وما جرى كل طرفٍ بنصيبه وليقطعوا دابر الخبنة وسوء الظلم ومما يصفر الدّ من الإخوة أن على الوئام والاتفاق على الشراكة فإذا كان بينهم شراكةٌ في نحو التجارةٍ أو غيرها فليحرصوا على ذلك وعلى أن تسود بينهم الروح الإيثار والمودّة والشورى والرحمة والصف والأمانة وحسن الظلم وأن يُحِبَّ كل واحد منهم لأخيه ما يُحِبُّ لنفسه وأن يعرف كل طرفٍ ما وما عليه كما يحصُن بهم أن يناقشوا المشكلات بمنتهى الصراحة والمضوح وأن يحفِصوا على التفاني والإخلاص بالعمل كما يتمنُ بهم أن يكتُبوا ما يتذبقون عليه إذا كان العُّو يستدغي ذلك فإذا ساغوا على تلك الطريقة وحلت فيهم الرحمة وسادت بينهم المودة ونزلت عليهم أركات الشراكة عبادة الله قد قلت ما قلت أن صوافاً فمن الله وإن خطأت من نفسي والشيطان وأسقف الله من الله كان. ومن الأمور التي تُبِّي على المودَّة بين الإخوة نُزُرُ التواضر وليلُ الجانب والتغاضي والتغاضر والصف ونسياء المعاين وتركُّ المنَّة على الإخوة والبعدُ عن مطالبتهم بالمثل وتوطينُ النفس على الرضاب الغليل مما يأتي منهم ومواعاتُ أحوالهم وطباكلهم وتجنُّدُ الشدة بالهتاب على مقوع والجدال العقيم والمبادرة بالأدية والزيارة إن حصى ومن ذلك أن يستخذر المروه أن إخوانه لعبة منه فلا بد له منهم ولا فكاة له عنهم ومن ذلك أن يستخذر المروه أن معادات الإخوة شرًا وبلاء فالرابح فيها خاصة والمتصر مفزوم ومن ذلك أن يربي الإخوة ولاسيه فقال في عليه صلاة مريضة صلى الله عليه servir عسرات والله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حبيض مجيد فالله أبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على الالبرهيم وعلى آل إبراهيم انك حبيض مجيد فالله بعزو السلام maa أما عملها عنهم وقر وأذنيهم يا رب العالمين. اللهم اشفهم يا رب العالمين. واجمع بين الأجل والعافية يا رب العالمين. اللهم انصرف إخواننا المستضعقين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعقين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعيدا وغيرا, واكتب لهم عزا ونصرا وسوادا اللهم انصرهم في الشام اللهم انصرهم في الشام. وفي, وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كن لاخواننا في الشام ناصرا ومعينا ومظفرا ومعينا يا العالمين اللهم كن لهم يومطل والناصر اللهم كن لهم يومطل المعين والناصر اللهم عليك بطاغي الشام اللهم عليك بطاغي الشام اللهم ارينا فيه ما تسعد به ازدوانا ما تسر به اعيننا اللهم طمروبي ايوناك وانا المسلمين اللهم امل الغناء فتره فانثوا فيلا وتقدموا متاخره وصحتهم سامه اللهم امنا في يوم الاسوداء اللهم امنا في يوم الاسوداء اللهم تصل لثمانه التي وليت وللمسالك التي ردمت اللهم تصل للمسالك التي ردمت وللمسالك التي ردمت اللهم of God. I Alejandra... on